بسم الله السلام عليكم هيا الله يبارك هي مثل النسخه التي املكها مثل الف وتسعمائه وثلاثين يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين معاذ أقبل يقول المصنف رحمه الله من المنصوب باب والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات التمييز اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات اذا بعد أن شرع المصنف أو فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بالحال شرع في بيان ما يتعلق بالتمييز وذلك لوجود التشابه الكبير بين الحال والتمييز فالحال اسم مشتق منصوب فضله مبين لما انبهما من الذوات او مفسر لمان بهما من الذوات والتمييز هو اسم جامد فضل مفسر لمن بهما من الهيئة الحال الهيئات الحال هيئات وهذا الذوات نعم اذا يشتركان ولهذا لو نظرتم في تعريف الحالي وفي تعريف التمييز تجدون أنهما مشتركان في مسائل كثيرة في مسائل كثيرة ولهذا اتبع المصنف الحالة بالتمييز فقال هو اسم كذلك جامد فضلة كذلك نكره كذلك مفسر مفسر فذكر فيه خمسة قيود هذا تعريف مقرب لمعنى التمييز والتمييز له عدة تعريفات أو له عدة أسماء فمنه من يسميه من يسميه التفسير والمفسر والمبين أو التبيين والتمييز على كل حال واسمه يوضحه تمييز تمييز كذلك الحال اسمها يوضحها ويفسرها لأن الحال في الغالب تكون للهيئة تكون للهيئة فالتمييز اسم وخرج بقوله لسم هذا الفعل والحرف خرج الفعل والحرف فالتمييز لا يكون فعلا ولا يكون حرف معنا الجامد الجامد خرج به المشتق وهنا يختلف التمييز مع مع الحال لان الحال كيف حالها مشتق والتمييز جامد وقد راينا في الحال انه قد يكون جامدا فيؤول بمشتق كذلك التفسير قد يأتي مشتقا إذن الأصل في التفسير أن يكون جامدا والأصل في الحال أن تكون مشتقة أن تكون مشتقة وتدرون لماذا الحال مبين للهيئة والتفسير مبين للذات الحال تت الهيئة تتغير تتغير وتتبدل أما الذات فلا فالذي يفسر الذات وهي جامدة يكون جامدة والحال تتغير تتبدل فتحتاج إلى شيء يتغير ويتبدل وهو المشتق إذن فالتمييز اسم جامد فضلا نعم فضلا أي ليس بعمدة ليس بمسند ولا مسند اليه فقد لا يستغنى عن التمييز كذلك كما انه لا يستغنى عن عن الحال نكره التمييز لا بد ان يكون نكره كما ان الحال لا بد ان تكون نكره وقد اجاز بعضهم ان يكون ان يكون معرفه واحتجوا ببعضي الشعري والصواب ان لا يكون الا نكر مفسر لمن بهم من من الذوات فالتمييز يزيل ابهاما حاصلا في في الذات حاصلا في الذات اذا هذه الامور الاربعه او الخمسه التي ذكرها في تعريف التفسير الآن أين اين يشترك الحال مع التفسير كل منهما اسم وكل منهما فضل وكل منهما نكره وأين يختلفان؟ التمييز جامد والحال ناكرة عفوا مشتاق التمييز مفسر للذات والحال مفسر للهيئات هذه الأمور يعني من خلال التعريفين التي يشترك فيها كل من التمييز والحال والتي يختلف فيها كل من التمييز والحال ثم قال رحمه الله وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين أعسلا والعدد نحو أحد عشر كوكبا وتسع وتسعون نعجة ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها يقول رحمه الله وأكثر وقوعه أي تمييز بعد المقادير والمقادير جمع مقدار والمقادير قد تكون في المساحات كما مثل المصنف جريب نخلا جريب نخلا يقول هذا جريب نخلا هذا جريب نخلا او هذا ارن ها نخلا او قمحا او نحو هذا وصاع تمرا الصاع هو المكيال وهو من المقادير من المكيال كتقول كان تقول اشتريت. صاعا تمرا وهذان صاعان قمحا ومنوين عسلا المنوان وزن فتقول اشتريت منوين عسلا ومنوين جمع ما ها منوان مفنة. ها متنى. منوين. منوين. متنى. مثنى نعم منوان منوين في النصب والجر جمع مفرد ماذا مثنى ماذا منوان, منوان. ها. كيف منوان لاحظ جيدا ينقصكم الصرف كثيرا لاحظ منوان هذه الألف التثنية والنون التثنية ماذا يبقى الأصل عندنا منو هذا يبقى عندنا الأصل منو تقول حمل حملاني رجل رجلاني واضح الان رجلون رجلان في معنى المثنى معنى معنى يان لاحظ هذه الايام اين جاءت هي الف معنى المعنى واضح المعنى هذه الالف هي الأصل انقلبت إلى رجعت إلى أصلها فرجعت إلى الياء فصار المعنى ياني وعندنا المانا واني واحد اثنان ثلاثة أربعة وهنا واحد اثنان ثلاثة المعنى ياني هذه الألف حينما يفتح ما قبلها الياء حينما يفتح ما قبلها تنقلب إلى إلى ألف فتصير معنا الآن هذه الواو مفتوح ما قبلها ماذا تصير تقالب الى ألف فتصير هكذا منا واضح منا حينما نثمنيها تعود هذه الألف إلى أصلها وهو الواو طبعا لا تكتب هكذا المنا بالألف لأن أصل الألف واو فنقول جمع منا جمع ماذا آه مثنى منا والتثنى منوان واضح وهذا تنوين التمكين وليس تنوين العبضة تنوين التمكين إذن اشتريت منويني عسلا اشتريت منن عسلا منا واحدا ومنوين عسلا اشتريت منوين عسلا نقول اشترى فعل وفاعل اشتريت عفوا فعل وفاعل فعل مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع معي تابع تابع منوين ها مفعول به منصوب ونصبه الياء لأنه مثنى الآن منوين هذا في إبهام هذا مقدار مقدار وزن لا نعرف قدره مبهم فلا بد ماذا من من العسل لي ليزيل عن هذا الإبهام الحاصل فيه في هذا الميزان اشتريت رطلين من ماذا؟ من ماذا؟ من التمر من كذا يعني هناك إبهام حاصل في هذه الذات التي هي عبارة عن مقدار هي عبارة عن وزن فيأتي التمييز ليميز الوزن هذا ميزه من سائر ما قد يقع عليه سريتورطلين عسلا تمرا قمحا شعيرا هناك يعني احتمالات كثيرة جدا فيميزه من سائري الاحتمالات إذا هذا التمييز أزال ماذا أزال الإبهام الحاصل في هذا المقدار في هذا العدد فعسلا تمييز منصوب ونصبه الفتح الظاهر على أخير إذن حكمه النصب في الغالب كما أن الحال حكمها النصب فيشترك الحال والتمييز كذلك في, في النصب وإن كان هذا الاشتراك لا يعني قد يقال إنه ليس اشتراكا لأن التمييز قد يأتي مجرورا ولكن الحال لا يأتي, لا يأتي مجرورا الحال لا تأتي مجرورا الحال يأتي مزروم؟ لا, لا. يأتي مزروم كيف يأتي جار المزروم؟ لا. لا يأتي متعلقان ونقول في حال الجار المزروم متعلق بحال مررت بزيد عندك مررت بزيد عندك فنقول عندك ظرف متعلق بحال محذوفه وجوبا تقديرها كائنا عندك هم كذلك الجملة نقول في محل نصب حال فالحال دائما منصوبه مهما كان أمرها وشأنها أما التمييز يأتي مجرورا اشتريت ألف شجرة اشتريت مئة كتاب فيجب جر التمييز هنا على أنه مضاف إليه فهم ولكنه ميز العدد وازال الإبهام عنه أما الحال فلا تكون إذن يمكن أن ينظر إليه من جهة على انهما يشتركان في النصب وقد يقول قائل لا يشتركان في النصب فالنصب ملازم للحال وليس ملازما للتمييز وهذا حق نعم أي نعم ولكن ليس دائما اشتريت منويني من عسل أو من العسل نعم يجوز هذا لا بالفعل بالفعل اشترى بالفعل اشترى إذن هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله أو قريب منه إذن يقول وأكثر وقوعه بعد المقادير والعدد فاوضح للمقادير امثله وعطف العدد على المقادير عطف العدد على المقادير وهذا قول كثير من النحويين ونصب وناسبه الشارح في كتابه الى المحققين على ان العدد ليس من المقادير يعني يختلف عن المقادير طبعا هناك خلاف دقيق يعني بينهما ادع لذكري إذن اكثر وقوع العدد عفوا اكثر وقوع التمييز بعد ماذا بعد المساحات وبعد المكاييل وبعد الموازين بعد الميزان ما دل على الوزن وما دل على مكيال وما دل على مساحه ياتي التمييز ليزيل عنها الابهام وكذلك ياتي بعد العدد ياتي بعد العدد قال رحمه الله طبعا في تمثيل المصنف جريب نخلا هذه مجروره بالكاف ومعطوف على الجريب الكاف مجرو الجريب مجرور بالكاف وان كان من عادة المصنف أو كثير فيما في ان في يكثر في امثلته عدم الجر بالكاف يعني حينما يمثل بالكاف ويأتي بالجملة بعدها لا لا يعمل فيها الكاف كذا نعم لكنه بما انه لم يذكر لم يذكر متعلق الجريب فهم فعملت فيه الكاف جريب كجريب نخلا جريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا فكلها مجرورات معطوفه على الجريب والعدد نحو أحد عشر كوكبا. إني رأيت أحد عشر كوكبا. أحد عشر كوكبا. كيف؟ أصل إذن. رأيت أحد عشر كوكب أحد عشر كوكب رأيت فعل مفاعل وهو فعل رأي البصرية و يقصد براءه في منامه عشر مفعول به ها كيف حالهم منصوب مبني على فتح الجزئين اين الجزئان احد و مبني على فتح الجزئين وهذا حكم الاعداد من احد عشر الى تسعه عشر عدا اثني عشر عداء 12 يعني 11 و 13 و 14 و 15 إلى 19 كلها تكون مبنية على فتح الجزئين في محل كذا على حسب موقعها في الجملة هذا واضح 11 13 14 15 16 17 18 19 تكون كلها مبنية على أحد مبنية على فتح الجزئين إلا 12 فإنها تعرب إعراب المثنى. 12 تعرب إعراب المثنى. تقول جاء 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومرت باثني 12 رجلا بخلاف أحد عشر وأخواتها فنقول جاء ثلاثة عشر رجلا ورأيت ثلاثة عشر رجلا ومرت بثلاثة عشر رجلا رأيت أحد عشر يبقى الإبهام أحد عشر من ماذا شجرة قمرا شمسا بدرا كوكبا ماذا؟ جاء التمييز ليميز هذه الأحد عشر ويوضحها ويبينها ويزل الإبهام الحاصلة فيها فجاء كوكباً. فكوكبا تمييز منصوب ونصب الفتح الظهر على آخر هذا تمييز ماذا؟ تمييز عدد تمييز ماذا؟ عدد وسيتحدث المصنف رحمه الله عن حكم تمييز العدد متى يكون منصوبا؟ ومتى يكون مجرورا؟ وهل هو مفرد أو, أو مجموع؟ ونحوي هذا إذن قال والعجد نحو أحد عشر كوكبا وتسع وتسعون نعجة هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أخي له تسع هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أخي هذا أخي له أمن يعرف، ها؟ هذا أخي، أليس إن هذا أخي؟ ها؟ إن هذا أخي؟ طيب لا داعي نعلب له تسعة وتسعون حتى له حتى لأنه ن كثير نعجه له تسع وتسعون أين الإعراب من بسم الله ها؟ له جار نجر اللام حرف جر والضمير إذا دخل حرف الجر اذا دخل على الاسم او على الضمير فكلها مجرورات بحروف الجر يعني الضمير الذي هو الهاء هذا هذا ضمير من يتصل بماذا بحرف الجر إذن هو في محل الجر اسم مجرور يبقى عندنا ان الجار والمجرور متعلقان بماذا بخبر مقدم وجوبا لان المبتدا ناكره لا هم محذوف وجوبا لانه يدل على الكينون العام فنقول له جار مجرور او كما تقولون شبه جمله في محل رفع خبر مرفوع اه عفوا في محل رفع خبر ونتوقف طيب تسعون مبتدا وتسعون اه إشكاله إذا كان مبتدأ بوي تسعون <تصفيق> هنا إشكال في العطف عطف الأعداء المراد كله أو جزءه كله لكن أقول تسعون مبتداء وتسعون تسعون مبتداء مرفوع رفعه الضم الضمضاء على آخره تسعون معطوفون على المرفوع ورفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السائل وتسعون نعجه نعجه تسعه وتسعون فيها يشكل في ابهام ياتي التمييز ان يزيل هذا الابهام الحاصل في في تسعه وتسعين فنقول نعجه تمييز منصوب و نصبه الفتحه الظاهره على اخره ولو زادت نعجه هنا لا لو زاد نعجه صار كم المجموع مئة نعجه فلا ينصب واضح فلا فلا ينصب فلا ينصب نعم إذن فنقول نعجه تمييز لهذا العدد ها نعم يأتي إن شاء الله أظن المصالب تحدث عنه هو نعم قال ومنه تمييزكم منه أي من تمييز العدد واضح؟ منه اله تعود على العدد كم الاستفهامي؟ لماذا تم... منه أن تعود على العدد لأن كم كناية عن العدد كناية عن عدد هي كناية عن عدد مبهم كناية عن عدد مبهم هذا العدد المبهم يميزه ماذا تمييز يأتي بعده قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا ومنه كم الاستفهاميه نحو كم عبدا ملكتا فأما تمييز الخبريه فمجرور مفرد نعم لاحظوا هنا في قول المصنف رحمه الله قال قال ومنه تمييز كم الاستفهاميه أي من تمييز العدد تمييز كم الاستفهاميه نحو كم عبدا ملكته ثم قال فأما تمييز كم الخبريه فمجرور مفرد يعني ظاهر كلام مصنف رحمه الله لا ظاهر كلامه أن أنه من قبل كان يتحدث عن حكم تمييز كم أو حكم تمييز العدد فكانه قال ان تمييز العدد دائما ياتي منصوبا ومن ذلك تمييز كم الاستفهاميه الا ان تمييز كم الخبريه يكون محفوظا هذا ظاهر ما يفهم من العطف بالفاء أو الفاء الفصيحه في اما لكن المتتبع لقوله في هذا الشطر ماذا يقول واكثر وقوعه بعد المقادير لم يتحدث عن الحكم وان كان قد تحدث عن الحكم اولا قال هو اسم لا لم يتحدث عن الحكم لم يذكر لم الحكم من قبل وبالتالي هو أكثر وقوعه بعد المقادير كجاربين نخل وصاعن تمر ومنوين عسل والعدد نحو 11 كوكبا و99 نعجة ومنه تمييز كم الاستفهامية كان من المفروض والله أعلم أن يعطف كم الخبري عليه ثم يفصل أو يفرد أو يفصل بعد ذلك في حكم تميز الاستفهامية والخبرية قال ومنه تمييز كم الاستفهامية أي كم استفهامية من تمييز العدد وكذلك كم الخبرية هي كذلك من تميزي من تمييز العدد لأن كل منهما كناية عن عدد مبهم الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية أن كم الاستفهامية يراد بها الاستفهام عن العدد يراد بها الاستفهام وهذا ظاهر اسمها وأما كم الخبرية فيراد بها الإخبار المقرون بالافتخار يراد بها الاخبار المقرون بالافتخار يعني صاحبها يريد ان يظهر كثرة ما ما فعل واضح كم الخبريه يراد بها ماذا الاخبار بالكثره قال رحمه الله كم الاستفهاميه كم الاستفهاميه يكون تمييزها منصوبا قال كم عبدا ملكتا لاحظ كم عبدا ملكتا كيف نعرب أو كيف نعرب مقدم عبدًا طيب لو قلت كم عبدا ملكته م? كيف لا كم عبدا ملكته في المثال الاول كم عبدا ملكته كم صارت مفعولا به مقدم لانها من اسماء الصداره فكم اسم استفهام او كنايه عن عدد مبنيه على السكوب، في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا لانه من اسماء الصداره عبدا تمييزها منصوب ونصبوا الفتحه الظاهره على اخره ما لكت فعل وفاعل الان لما اذا قلنا كم عبدا ملكته الان فعل استوفى مفعوله وولها ملكته كيف ماذا ها لا لا لا سهل جدا ويسير نعم نبحث عنها احضرها الاسبوع القادم طيب قال رحمه الله كيف, ربه؟ كيف وإذ ابتلا ابراهيم ربه لا لا ليست منها فاما تمييز الخبريه فمجرور مفرد تمييز الخبريه مزور المفرد كتمييز المئة وما فوقها، وما فوقها أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. لو جمع بين يعني لو لو أكمل أحكام تمييز كم يستفهمينا كان أحسن. ثم شرع في احكام كم الخبريه لكن احسن فقسم بينهما قال فاما تمييز الخبريه تمييز الخبريه قال مجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها او مجموع كتمييز العشره وما دونها ولك في تمييز الاستفهاميه المجروره بالحرف جر ونصب ما دون العشر وفوق المئه يقولون مئه وبينهم هم النصب طيب سناتي على كلامه شيئا فشيئا قال واما تمييز الخبريه فمجرور مفرد نحاول نستخرج القاعده من خلال الامثله فقط كما فعل الاول ها كم آه. قال فاما تمييز الخبريه ها كم كتاب ها قرا قرأت وقرأت قرأت انت تقبل عن نفسك واضح كم كتاب قرأت قال فمجرور حكمه الإعرابي كم كتاب مجرور كم هذه خبرية واضح كتاب تمييز مجرور الآن هذا الحكم هل هو للتمييز ل... لكونه تمييزا أو لكونه مضافا واصل قال مجرور مفرد ك... كما تمييز المئات أحسن المئة وما فوقها واضح المئة وما فوقها قرأت مئة كتاب قرأت مئة كتاب قرأت مئة كتاب, قرأت مئة كتاب أنا بدات بها هنا قلت مئة كتاب قرأت فهم قرأت مئة كتاب سنفعل به هنا يجوز بها الوجهان في هذا المثال مئة كتاب قرأت ومئة كتاب قرأت والنصب ارجح الباب الاشتراك. طيب قرأت مئة كتاب الآن تميز المئة الآن وما فوقها ماذا فوق المئة الألف وعشرة آلاف ومئة ألف ونحوها فوق المئة قرأت مئة كتاب انظروا إلى كتاب فهو مجرور بإضافة المئة إليه وهو مفرد تجمع. لا تقل قرأت مئة كتب لا تقول قرأت مئة كتب إنما تقول قرأت مئة كتاب لاحظ جيدا إذن تمييز المي... كم يجوز أن يكون مفردا لماذا؟ لأن كم قد تكون بمعنى عشرة قد تكون بمعنى إحدى عشر مئ... أثنى عشر مئة, عشر مئة ألف كذا كذا فروم. إذن كم تحت من عدة أوجه لأنها كناية عن عدد مبهم هذا عدد مبهم قد يكون مئة فيكون ما بعدها مضاف إليه ومفرد كذلك إذن يجوز أن ي... فيكون مفرأة مجرورا مفرد كتمييز أكمل المئة وما فوقها نعم ولكن كم هي الكنايه هنا كنايه عن عدد كما تقول مئة, ك... مئة كتاب قرأت مئة كتاب تقول كم كتاب قرأت أي أنا قرأت كتبا كثيرة فهنا كم كنايه عن عدد مبهم وهذا ميز ماذا ميز هذا العدد ميز هذا العدد طبعا هذه كم هو الواقع عليها فعل قراءة، واقع عليها فعل قراءة، لكنه فيه إبهام، هذا الإبهام ميز الكتاب، ميزه الكتاب، أزاله الكتاب، كم كتاب قرأت؟ فهو مفرد ومجرور، كذلك قال ويأتي، نعم ومجموعة كذلك. مع بقائه على الخفض مع بقائه على الخفض لأن لاحظ جيدا أن تمييز كم الخبرية دائما مجرور تمييز كم الخبرية قاعدة دائما مجرور إلا أنه قد يكون مفردا وقد يكون جمعا أه؟ لا دائما مضاف إليه مضاف إليه نعم هو الأقرب لأنه مضاف إليه لاحظ جيدا هنا نقول كم كتب قرأت كم كتب قرأت كما تقول عشر أو عشرة كتب قرأت أو قرأت عشرة كتب قرأت عشرة كتب ويكون مجموعة كتمييز العشرة ومدونها قرأت تسعة كتب قرأت سبعة كتب لا تقول قرأت سبعة كتاب نفهم لا تقول قرأت سبعة أو حصدت سبعة سنابل ها سبعة سنبولة لا بد من جمع العدد بعد من الثلاثة إلى العشرة نعم نعم من عشرة فما دونها إلى حد ماذا؟ إلى الثلاثة هذا هو الجمع الاثنين ليست جمعاً تثنية والمفرد واحد إذن ثلاثة إلى العشرة التمييز تمييز كم الخبري يكون جمعاً والمئة وما فوقها يكون مفردا وما دون ذلك يكون دون ذلك <تصفيق> ماذا قال المصنف رحمه الله ولك في تمييز كم الاستفهامية المجرورة بحرف جر جر ونصب إذا لك فيها وجهات التمييز كم الاستفهامية كم الاستفهامية قد تجر بحرف جر تقول بكم بكم اشتريت هذا الكتاب مثال لما لا يوجد كم كتابا قرات لأن ادخل الباء تقول بكم كتابا يجوز النصب وبكم كتاب قرأت بكم كتابا وبكم كتاب قرأت ها نعم كم كتابا إذن يجوز فيه ماذا الوجهان يجوز فيه الوجهان الى هنا هل يوجد اشكال بدخول حرف الجر من كم من كريم ايه كم كريم أعطينا المثال هذه كم الخبرية إيه نعم ايه أي حافظ؟ ما هو الذي يكون؟ حافظ لا يتعلق بكم يتعلق بالفعل أو ما يعمل عمل الفعل. الجار ومجرؤ يتعلقان بالفعل الآن بكم كلها متعلقان بب ال, بي ال... بالفعل قرات بكم كتابا كتابا كيف اعطينا المثال, المثال حتى يتضح المثال يصلح بكم كتابا او كتاب قرات هو بكاره كم من كتاب لا بكم كتاب اشتريته بكم دينار اشتريته لا يصلح بكم كتاب قراته لا يصلح انا بماذا مثلت بكم كتاب قراته لا لا يصلح هذا التمثيل <تصفيق> انا لم انتبه له تقول بكم دينار اشتريته مثال هذا لان الفعل قال لا بالباء تقول اشترى زيد بكذا وكذا فنقول بكم او تقول بكم دينار هنا الباء اصليه بكم دينار وبكم دينارا يجوز الوجهان اشتريت نعم يجوز فيه الوجهان لا هنا تدخل من في هذا المثال هنا في قراءته يجوز ان ندخل حرف الجر من والمصنف رحمه اطلق لم يحدد الباء من من او نحوها نعم يجوز إدخاله على التمييز يصح فيه نعم نا. كيف إذا كان هناك جار ومجروف يتعلقان بالفعل أو ما يعمل العمل الفعل الجار ومجروف لا يتعلقان بجار ومجروف إنما يتعلقان بالفعل هذا هنا بكم بكم دينار اشتريته اشتريت الطعام او اشتريت المطبخ فهم الباء حرف جر وكم في محل جر بحرف جر وهما متعلقان بالفعل اشترى الان دينار هنا يجوز فيها الوجهان لانها تمييز لكم الخبرية كم الاستفهاميه لكم الاستفهاميه الم المجروره بحرف الجر تمييز كم الاستفهاميه المجروره بحرف جر يجوز فيه وجهان يجوز النصب ويجوز الجر واضح الان الان تدرون لماذا الجر والنصب تدرون لماذا الجر والنصب تمام يا طلاب لان هذه كم تحتمل ان تكون مثلا مئة فتقول اشتريته بمئة دينار ويحتمل يكون مما يحتمل عدد أن يكون مما يكون تمييزه منصوبا فتقول اشتريته بأحد عشر دينارا كم هذه المجروبة بالباء يجوز فيها الوجه لا ليس لا هذا فقط شرح تعليل فقط من باب اجتهاد قد يكونوا صائباً وقد يكونوا خطأً. فهم؟ إلا التقعيد يكون من خلال كلام العرب واضح من خلال ما سمع من كلام العرب. ما دخلت عليه كم إذا كانت مذرونة بحرف جر كم يستفهامية إذا كانت مذرونة بحرف جر فتمييزها يجوز فيه الوجهة النصب والجر. طبعاً كم الخبري لا يجوز فيه إلا إلا الزر دائما منصوبها دائما تمييزها يكون مجرورا الآن نجم نجمل القواعد الآن كم هذه عندنا لها وجها قد تكون خبرية وقد تكون استفهامية إذا كانت خبرية فتمييزها بد أن يكون مجرورا واضح الآن قد يكون مفردا وقد يكون مجموعة يجوز فيه الوجها طيب كم من استفهامية؟ كم الاستفهامية إذا كانت إذا دخل عليه حرف الجر يجوز في تمييزها الوجه النصب والجر إذا لم يدخل عليه حرف الجر يكون ماذا منصوبا الآن واضح المسألة فيها يجوز في تمييز كم الاستفهامية الخبرية دخول حرف الجر عليه أن يجربي من كم كريم اكرمته كم من كريم اكرمته كم كتاب قرات كم من كتاب قراته مفهوم هذا هذه لم يذكرها المصنف رحمه الله اذا ان نكتب بهذا القدر حتى لا نكثر يبقى ان التمييز ياتي محولا وقد لا يكون محولا وقد يأتي للتأكيد ليس مفسرا للإبهام كالحالي في بعض أحوالهما نراه في ربما في درس قادم باقي من الوقت لننهل مع الوقت سبحانك اللهم بحمدك ربنا ان لله ربنا